أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. تنزل كتاب الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأدنى مسمى.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 من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادة كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين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 وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يحتدوا به فسيقولون هذا إذ كنوا ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين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 وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ شده وبلغ أربعين سنة قال رب أوسعني أن أشتر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن, وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تؤت إليك وإني من المسلمين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 عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يورض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهول بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسكون واذكر أخاعات إذ أنذر قومه بالأحراف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أضاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجدتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكن أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أرزيتهم قالوا هذا عارض منصرنا بل هو ما استعجلتم في ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا إلا مزاكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد متناهم فيما إن متناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء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 بل ضلوا عنهم وذلك افكروا وما كانوا يفترون واذ صربنا اليك نبرا من الجن يستمعون الكرآن فلما حضروه قالوا اوصدوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يحكي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجرفكم من عذاب أليم وما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 ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وَرَبِّنَا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون تصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعدل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يَلْبَثُوا إلا ساعة من النهار.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 كثر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم فذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضربا لقاب حتى إذا أسفلتموهم فشدوا الوثاق حتى إذا أسخنتموهم فشد الوثاة فإما منا بعد وإما فتاء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن يدل بعضهم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرفها لهم يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتعتن لهم واضل اعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا بالأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن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 أفمن كان على بينة من ربه كمن سين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء ورئاس وأنهار من لبن لم نتغير طعمه وأنهار من خمر نزد للشاربين وأنهار من فِيهَا مِنْ ولهم فيها من كل الثمرات كَمَنْ من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما ففطع أَمْعَاءَهُمْ ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آلفا أولئك الذين طبعوا الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآداهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراغ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومتواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محتمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض, رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المرشي عليهم من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عتيكم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعلهم الله فأصمهم وأعمى بصارهم أَفَلَا يتدبرون الْقُرْآنَ أم على قلوب أقفالها ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان شول لهم واملى لهم ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اصرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضبقون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسقط الله وكرهوا رضوانه فأحفط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أَلَّا يُخرِجَ اللَّهُ أضْوَانَهُمْ وَلَوْ نَشَأْ أُلَاء أَرَيْنَا جَوْمَفَ لَعَرَفْتَهُمْ بِذِمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَ أَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَلَتَعْرِفَ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ منكم والصابرين أصباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الردى لن يضروا الله, يضر الله شيئا وسيحفط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم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 وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخل ويخرد أطوانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله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 وينصرة الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكنة في قلوب المؤمنين لنزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار طالدين فيها ويكفر عنهم, عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظالمين السوء عليهم دائره السوء عليهم دائرة السوق وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جنما وسات مصيرا ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزره وتوقره وتسبحوه بكرة وأصلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق عيديهم. فمن كتب فإنما ينكت على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلبون من الأعراب شعلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنة مما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم طوا أو أراد بكم نفع بل كان الله بما تعملون قبيرا بل ظنتم الذين قلبوه السوء والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظنتم ظن السوء وكنتم قوما ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا آتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات وَالْأَرْضِ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله رفورا رحيما